حبيبي يرد علي نو كافي لغياب حبيبيش قد نشد نو ما ميش جوا حبيبي يرد علي نو كافي لغياب حبيبي, حبيبي يرد علي نو كافي لغياب شقد نشد لما ميش جوار حبيبي رد علينا وكافي لغيار حبيبي شقد نشد لما ميش جوار صحيح الذنبينه لو اتعطف عليناه صحيح الذنبينه لو اتعطف عليناه ما بي بيري دالي وكافي نغياب صحيح اذنبنا قدنا الطم البحور لكن انت ما ما وبدنا نعترف ما تقفل السطور لكن قدر جهلنا يا نور الاكسور هب تركنا نزلناك نيتاني فزعتك هالمره اصور غيرك منهو لنا سلامه على سما شرنا تتعود امل فاتبر رجوعك له سلامة واسمة شرم تتعود أمل فاتب رجوعات له موجود يقالوا بهاي جحنينه نوت تعطف علينا يقالوا بهاي جحنينه نوت تعطف علينا حبيبي يرد علينا وكان في الغيان داري لو كان في الغيا حبيبي شقدني شاد من ما مش جوع حبيبي ردي علي لو كان في الغيا حبيبي شقدني شاد ما مش جوع صحي القلب بينا لو تطف علي يا صح اي حل بنبينا نود تعطف علينا حبيبي رضا علينا وكافي لغياب عليك بشيه بنت المختار ترجع يا من جدك محمد مثل نور الشمس على الدنيا تصطى على الصبر طال دت يطاع دار الهمت شياد غيابك بالقلب نيران ما تنطاع الباري يشهد اتاني كل عمر واحسب بلياك خليك بوسط دلاليتي نا تانيك العمر واحسن في ليالي اخليك بوسط دلاليتي نا ولا غيرك هو اللي نو علينا ولا غيرك هو نو وې ته طېف علينه حبيبي رد علي نو کافي لغيار يش قدني شتني وما بيشجوا صحيح الذنب بينا لو تتطف علي صحيح الذنب بينا لو تتطف علي حبيبي رد علي لو كافي لي غيا اذا اقسم الباب شهيدا وامرزيه وحلبك بندم الخضاب والمحرام عليك ظلال المصار للزهره الزكيه خاطر فاطمه يا ابو الطلعه البهيه نخيناك بهضم امك يا محجوب <تصفيق> الياكل قلب من حسره يذوب <تصفيق> نخيناك بهضم امك يا محجوب <تصفيق> الياكل قلب من حسره يذوب كسرب العل الحزينه وتطف علي انا كسرب العل حبيبي رد علي انا وكافي الغيا حبيبي رد علي انا وكافي الغيا حبيبيش قدني شدنا والله من شجوا حبيبي ردا لي لو كافي لغياب حبيبي قد نشدنا وما بيشجوا صحيح الذنبينا لو تتعطف علي صحيح الذنبينا لو تتعطف علي حبيبي ردا لي لو كافي نمشي الحسن يا سيدة عليك سهم فقد اكرماني إذا تبدأ فطشت جاد أنت يرضيك فهذا الأمر ثاني كي اللي حصل ما ظن خاف في جاء اللي اشتتاني اشوار الخذو زينب سبي سبي يا حسين ارتجي انا <تصفيق> لو تتعطف علي انا ويلي ارتجي انا لو تتعطف علي حبيبي رد علي انا وكان في الغيا يرد <تصفيق> علي انا قد نشد نو ما ميش جوار حبيبي رد عليا لو كافي لغيا حبيبي شقد نشد نو ما ميش جوار صحيح لذا نبينه نود تعطف عليا لك علي صحيح لذا نبينه نود تعطف عليا لك علي حبيبي ردع لي لك في الغيار انتظار محب آداء الرادود الحسيني سيد وهاب الضلقاني لشاعر الحسيني الحاج علي الطائي التوزيع الصوتي ثابت العبادي الإشراف الفني مؤيد الإسماعيلي الهندسة الصوتية أبو إيليا التميمي